وَإِمَّ السهُ الشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطَ لا يَسْأمُ الْ الإسَانُ مِن دُعَخَيب وَإَِّ السهُ الشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنوط وَلا إنْ أأَذَ قنَام رَرحمَةَ مِ مِن بَعْدِ غَروى أَمسَّْهُ لَقولولًا لاَقولًا هذا ل وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيَنصُرَنَّنِي ۚ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۖ فَلَنُنَبِّئَنَّ الذين كفروا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا دَارِي لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى لي عنده لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ, ليقولن هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً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 وإذا مسه الشر فذو دعاء عرير وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ولآ بيجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عرير وإذا على الإنسان أعرض ولآ بيجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم إن كان مِن عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ستنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد تلريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد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 بكل شيء محيط ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم همين بسم الله الرحمن الرحيم همين بسم الله الرحمن الرحيم همين همين كَيُوحِيَ إِلَيْكَ <سؤال> وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَذَلِكَ يُوحِي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم له في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم أكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّةَ الْقُرَى لِتُنْذِرَ أُمَّةَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في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 قدير ولم يتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولم يتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 فحكمه الى الله ذاكركم الله ربي عليه توكلت واليه امين فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وَوهو السمير البصير فاقع السماوات والأرض جعللَ منِ أَفسِكم أزاج وَمنن الأنعامِ أأَزواج وَمنَِ الأنعام أأَزواج يذعكُم في ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء وَوهو السَّمير الغصير فاقع السماوات والأرض جعل لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ آخَرِينَ مُخْتَلِفِينَ تَغَاذَّوْا بِهِ ۖ لَا يَكُن مِّثْلَهُ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُقَلِّدَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء ويقدر 132. إنه بكل شيء عليم 133. له مقاليد السماوات والأرض 144. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 155. إنه بكل شيء عليم 166. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 168. 117. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 118. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 119. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم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 لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب لهم عذاب شديد والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وَلَهُمْ ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعله الساعه قريب الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعله الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 122-والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 123-ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 124-يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 والذين آمنوا مِنْهَا منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده, الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وَما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الاخره زيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اوتي منها اوتي منها وما له في الاخره من نصير من كان يريد حرث الاخره زيد له في حرثه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 ترى الظالمين مشعقين مما كسهوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ترى الظالمين مشعقين مما كسهوا وهو واقع بهم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 والَّ سألُمْ عليهلَهِ أَجرًْا إَِّ الْ المَوددةَ فيِيقُربَ وَمََ متَِف حسَنَة النَّزِد لَ فيِيهَا حُسْنَا إِ الل غَفُ شك ذلكَلِكَ الذي يومَشر اللهَّ عبادهُ الذينَ آمن الذينَ آمن وَمِر الصَّالحات ولا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نسدلوا فيها حسنا ان الله غفور شكور ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا الذين امنوا وعملوا الصالحات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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم انه عليم بذات الصدور وام يقولون افترا على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم انه عليم بذات الصدور وام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك وَيَُْ اللَّ البطِلَ وَيُحُّ الْ الحَقَّّ بِكَلِماتِهِ إنَِّمعَِمًا إِهُ عَِمٌ بذاتِ الصّدور وَهُوَ الذي يَقبلَلُ التَّوْبَة عَْ إبَادِهِ وَيَعْفُوا عن السَّئات وَعفوا عنعَن السَّّئاتِ وَيعلممُ ماَا تَفعلُون وهو الذي يقبل التوبه من عباده عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبه من عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم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 ما يشاء انه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَثُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَثُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ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 معجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِذَا شَاءَ يَسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلُلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِذَا شَاءَ على الرِّيحَ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا في اياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في اياتنا في اياتنا ما لهم من محيص محيص فويعلم الذين يجادلون في اياتنا في اياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ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 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومما رزقناهم, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. والذِينَ تَجابوا لِرَبِّهِم والَّذينَ اسْتَجَابوا لِرَبِّهِم وَقام الصَلَةَ وَأَمرُهمم شُورَابَيينَهُم وَأَمرُهُم شُورَابَيَْهُم وَمنَِّا رَزَقُنَهُمْ وَمَِّا رَزَقنَهُم مِ فِقُون والَّذينَ إذَا أَصَابَهُ الْ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 25. وجزاء سيئة, سيئة مثلها. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. 27. لا يحب الظالمين. 28. جزاء سيئة, سيئة مثلها. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. psalamun.luh.イ لا يحب الظالمين ومن ينتصر بعد ظلمه فاولائك فاولائك ما عليهم من سبيل ومن ينتصر بعد ظلمه فاولائك فاولائك ما عليهم من سبيل ومن ينتصر فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويثغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويثغون في الأرض بغير الحق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 وَلَمَنْ صَبَرَ والغفر ان ذلك لمن عزم الامر ولمن صبر والغفر ان ذلك لمن عزم الامر ومن يغضب لله فما له من ولي من بعده وترى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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل خاشعين من الذل يُرَوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ إن الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم الذين خسروا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 ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من 117. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير 118. استجيبوا, استجيبوا لربكم من نكير قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من النكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ فَإِنْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة مننا رحمة فارح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء ويجعل من يشاء عقيمه انه عليم قدير او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من قَدير او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء ويجعل من يشاء عقيمه انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا الا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي مَا ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا, إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء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 وكذلك اوحينا اليك الروح من امرنا ما كنت تدرين الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم وكذلك اوحينا اليك الروح من امرنا ما كنت تدرى من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من, من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الله تصير الامور صراط الله الذي ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور صراط الله الذي ما في السماوات وما في الارض ألا ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم قُلِ الْكِتَابُ الْمُبِينُ قُلِ الْكِتَابُ الْمُبِينُ قُلِ الْكِتَابُ الْمُبِينُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا كتاب لدينا في ام الكتاب لدينا لعلي الحكيم وانه في ام الكتاب لدينا لعلي الحكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِئٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِئٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَا ضَاهَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن, ليقولن خلقهم العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن, ليقولن خلقهم العزيز العليم وإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا الذي جعل لكم الارض مهدا واجعل لكم فيها سبلا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الارض مهدا واجعل لكم فيها سبلا واجعل لكم سبلا والذي نزل من السماء ماء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 124. فأنشرنا, فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون 125. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 126. والذي خلق الأزواج كلها وجعل من الفلك والأنعام ما والذ خلَلَق الأزواجَكُ له وَجعللَلَُمْ مِنَ الْ الفُلكِ وَالأَنعَالِمَا تَركَون لِكَسَْووا على غورثُم تَذكُرون نعمْمَ تَ رّكمثُ تَذكرُرون عممَ تَ رّكُمْ إِذاَا سَويتُم عليهعَلَيْهِ وَتَقول وَتَقولوا سُبحان الذي سَخَرَ لنا هذا سبحان الذي سَخرَلَناَا هذا وَما كُا لَ قُرنين تَسوا عَ غورثُم تذكُروا نِعممَةَ رَبّكمثُم تذكرُروا نِعمْمََ رَبّكم, ربكم إذااسوييتُم عليهلَْهِ وَتقولوا وَتقولوا سبحان الذي سَخخررَ للَنا هذا سبحان الذي سَخخررَ للَنا هذا وَن كُ لَ مقرنين تَسَْوا على ظورثُمَّ تَذْكُرونِععممَةَ رَبّكُمثُمَّ تَذقُرون نعمْمَ تَ رَبّكُم, ربكم إذاذذا سَوَييتُم عَلَيْهِ وَتقولُوب وَتَقولوا سُبحانَ الذي سَخْلرَ لنا هذا سُبحان الذي سَخرَ لَناَا هذا وَنَا كَُّا لَ قُرنين وَإِنا إ رَبِّنَا لَ قَلِبُون 124- وَإِنَّا إلى ربنا لمنقلبون 125- وجعلوا مِنْ من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 126- وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ نَبِيٍّ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجًا بِالْبِلِيِّنِ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجًا بِالْبِلِيِّنِ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجًا بِالْبِلِيِّنِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا بِمَا ضربَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ وَاللَّهُ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَضِيرٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا بِمَا ضربَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ ظُلْمًا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ في أو من ينشأ في الحلمة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب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 وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ فَهُوَ بِهِ مستمسكون. اَمَا آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اَمَا آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ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 كَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمُ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آثَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آثَاءَكُمْ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ فَأَوْلَى لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برا وَإذْقَالَ إبْهِمُ لِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِ لِبَر أُم مَِّ تَعبُدونُون وَإِذْقَا إبْهِمُ لِبهِ وَقَوْمِهِ إِ لِبَر أُم مَِّ إِلَّا الذي فَقَرَنيِي فَإِنهُ سََهْدين إِلَّا الَّذِي فَقَّرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ إِلَّا الَّذِي فَقَّرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ 124. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 125. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق, حتى جاءهم الحق ورسول مبين 126. بل 119. حتى جاءهم الحق ورسول مبهن 110. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق, حتى جاءهم الحق ورسول مبهن 111. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به وَلََّ جَأَهُ الحَبُّ قالَاوا هذا صِحر وَإَِّ بكَافون وَلََّ جَأَهُ الحَبُّ قالَاوا هذا صِحر وَإَِّ بكَافون وَقالوا رَوْل نُزِّل هذا القُرآنُ على رَجلُلٍ مِنَ القَريَتَي عظِيم وَقالوا رَول نُزذِل هذا القُرآنُ على رَجلُلٍ مِنَ الْ القَرَتَي عظِيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا فَرِيقًا فَوْقَ فَرِيقٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أَهُمْ يَقُسِّمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ييقمونونَ ررحمةَة رك نحن قسمنا بَهُ معيشَهم نحنقَسمَنا بينَهميشَم في الحياة الددننيا ورفعنا تظَهم فَْقَظم دجات لاتخِذ بعدظهم تعظًا سقيا رحمةُ ربك خَرون مما يجعون وَ وَلَأُولَىٰ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ زُبُرٍ وَمَعَارِجَ عليها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 وَرَأَوْا لَا ان يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَمَسْرَٰةً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَمَسْرَٰةً وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيب له شيطانا نقيب له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيب له شيطانا نقيب له شيطانا فهو له قرين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَوْلَ يَا لَيْتَ بَيْنِي حتى إلى جا أنا قاليا ليس بين ووبن قيا ليس بين وبينك, وبينك عد المشطين فبس القارين حتى إلى جا أنا قيا ليس بين ووبن قيا ليس بين وبينك وعد المشطين أَوَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَوَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَوَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ ۖ أَمْ تَهُدِّي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ ۖ أَمْ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ ۖ أَمْ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم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 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَنۡ أُرۡسِلَ مِن, من قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلۡنَا واسأل من أرسلنا من قبلك للرسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من من أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون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 الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك اننا لا مهتدون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينتكون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذْهُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِي الرَّعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تجري من تحتي أفلا وَنَادَى فِي الرَّعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ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 هَلُمَّ النَّلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَامِعٌ أَوْ جَامِعٌ هَلُمَّ النَّلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَطَرُوهُ إِنَّهُمْ, إنهم كانوا قوما فاسقين. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ إِن كَانُوا قَوْمًا فاسقين فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ إِن كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمَّنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ نا منِنهُ فأغرَقناهُ جمععين فَلَأَسَفون تَقَنا مِنهُ فغرقُناهُ جمععين فجعلناهُم سَلَفَ وَمثَ للآخرِينجعلناهُ سَلَفَ جعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما غرد بنمر يم مثلا اذا قومك منه يصدون ولما غرد بنمر يم مثلا اذا قومك منه يصدون ولما غرد وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا فَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا فَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا فَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ <تصفيق> إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ وَلو ش ألَ جَعلناامِكمُ ملاائِكَةَم في الأوض يَخْنطون وَلََ ش ألَ جَناامِنكمُ ملاائِكَةَم في الأوْض يَخْنطون وَلونَ ش ألَ جناامِكم ملاائكَةَم في الأْض يَخْنطُون وَإِمَّهُ نَعِلمُ للِساعَةِ فَلاَا تَمتَونُ النَّ بِهَا وَتَّبعُون هذا صِرثٌ مُسْنَقِيم وَإِمنَّهُ نَعِلمُ للِساعَةِ فَلاَا تَمتَون بِهَا وَتَّبعُون هذا صِرثٌ مُسْنَقيِيم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 ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون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 إِ اللهَّه هو رَبّ وَرَبّكُمْ فَعابُدُور هذا صِرث مُسْتَقِيم إِ اللهَّههُ رَبّ وَرببّكُمْ فعبدُور هذا صِراثٌ مُسْتَقم فَختْتَ لَفَْ الأأَحْزَابُ م بَيْمِهِم فَويمَم للَِّذينَ قَلَوا لِ عَذاابِ يَوْمِأَلين فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يوم أَلِيمٍ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ أَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَمْ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً أَمْ لا بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً أَمْ تَأْتِيَهُم بغتة اد هل الأخَِّ أيَوومَائِذم بعضُهُم لِذاضِ نادون إلاا المتق هل الأخَّ أيَوْمَئذِ بعضُهُم لبض نادون هل الأخَِّ أيَوْومَئِذ بعضُهُم لذاض نادون إلاا المتَّقين هل الأخَّ أيَمَئِذ الاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا مسلمين يدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا ۚ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم مخالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم مبلسون وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَناَا دَوِي م لِكُ يَقضِ عَلَن رَبّك وَناَا دَوِْيَ م لِكَُْقُرِ عَلَن رَبّكَ قَالَ إكُمَّكِسُون وَناَا دَوِْيَ م لُِ يَقُضِ عَلَن رَبّك وَناَا دَوَْ م لِكُْ يَقُرِ عَلَن رَبّكَ قَالَ وَناَا دَوِْيَا م لِكُ يَقُضِ عَلَْنَا رَبّك وَنَا دَوِْيَا م لِكُ يَقضِ عَلَْن رَبّكَ قَالَ إكُمْ مكِفُونلَ جِئَّكُمْ بالِالْحَقِْ وَلَِ أَكْسَرَكُمْ وَ أَكْسَرَكُمْ للِْحَقِكَ لِون لقد جئناكم بالحق ولكننا اكثركم ولكن اكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكننا اكثركم ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فان أَمْ أَدْرَأُمُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ أَدْرَأُمُ أَمْرًا فَإِنَّا أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ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 قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان ربي السماوات والارض رب العرش عما السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحان رب سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبون فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون فذرهم يخوضون ويلعبون فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي إله وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُو الذي في السم إلَهُ وَفي الأرضنا وَهُو الحكيم العم وَتذََكَ الذي لَهُ مُلكُ السَّماواتِ والأرضِ وَما بهُ وَتذكَ الذيلَهُقُ السماواتِ والأرضِ وَماذَنَهُ وَإذَهُ الم الساعةِ وَإلَ تُ جَعون وتباركَ الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتباركَ الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون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 وَلَئِ سَأللتَهُمْ وَلَِ سَألْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُملََقولُولٌ النََّّ فَأََّ يُؤفَكون وَلَئ سَأللتَهُمْ وَلَئ سَأللتَهُم مَنْ خَلَقَهُملََقولُولٌ النَّلَّ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وقيله هَؤُلاء قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ وَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بِسْمِ الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب المبين ان في مبركه ان كن منذرين ان في ليله مباركه ان كن منذرين ان في ليله مباركه ان كن منذرين فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مرسلين امرا من عندنا ان كنا مرسلين امرا من عندنا من رحمه من ربك انه هو السميع العليم رحمه من ربك هو السميع العليم رحمه من ربك هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين رب السماوات والارض وما بينهما ان للسماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ربكم ورب ابائكم الاولين بلا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ربكم ورب ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون أترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أترتقب يوم تأتي السماء مبين ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب الاليم يغش الناس هذا عذاب الاليم يغش الناس عذاب الاليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَرِيبًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَرِيبًا إِنَّكُمْ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْقُشُ الدَّفَشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ نَبْقُشُ الدَّفَشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ نَبْقُشُ الدَّفَشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ ادُّوا إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ أَنُؤَدِّيَ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ أَنُؤَدِّيَ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْبُدُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه دعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسرب بعبادي ليلا انكم متبعون فاسرب بعبادي ليلا انكم متبعون فاسرب بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا وترك البحر رهوا مغرقون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوا ان انهم جنود مغرقون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوا ان انهم جنود من شنات وعيون تم تركو من شنات وعيون وزوع ومقام كريم وزوع ومقام كريم وزوع ومقام كريم ونعمت كانوا كانوا فيها فاكين وانعمت كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ينطرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَلَقَدْ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 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ و... وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ و... وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا فِيهِ بَلَاءُ النَّبِيِّنَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا فِيهِ بَلَاءُ النَّبِيِّنَ وَآتَيْنَاهُمْ تُبَآءَ إِلَائَنَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ تُبَآءَ إِلَائَنَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَهُم خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تُبَعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا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 وَماَا خلَقُونَ السماواتِ والالْأَرضَ وَما بَينهُ مَا لا عِبين وَماَا خَلَقُونَ السَّماوات وَالْأَْرضَ وَما لا عِبين مَا خَلَقُونَهُ إِللاا بِالحَقّ وَ وَ أَكثَرَهُم لا يعلمون ما خلقناهما الا بالحق ولكن ولكن اكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما الا بالحق ولكن ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مولا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا صرون الا من رحم الله الا من الله انه هو العزيز الرحيم الا من الله الا من الله انه العزيز الرحيم الا من الله الا من الله انه العزيز الرحيم ان شجره الزقوم إن شجرة الزقومِ إن شجرة الزقون طام الأسم طعام الأسم طعام الأسممهل يَغني في البطوني المهل يغني في البطوني المهل يغني في البطون كغلي الحميم كغلي الحمم كغل الحميم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ذُقَ إنك, إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تُنْبَى إِه نَكتُ ب تَ تَون إِنَّ الْ المُتَّقينَ في مَقامامِم أمين إِه نَكتُ ب تً تَون إِ المَُّقينَ في مَقامِم أمين إَِّ الْ المُتَّقينَ في مَقامامٍ أمين إِ المُتَّقينَ في مَقِم أمين ان الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وسوّجناهم بحور عين كذلك وسوّجناهم بحور عين كذلك وسوّجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعونَ فِيها بكّ فكِهَة آممين يدعونَ فِيه بك فكِهَة آممين لا يذوقُون فيِي المْتَ إِل المَوْتَةَ الأُولى وَقهُم معذاابَ الجحيِيم لا يذوقُونَ فيِي المْتَ إِلَّ المَوْتَةَ الأُولى وَقَاهُم معذاابَ الجخِيم لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم ربنا امر رب كذلك هو الفوز العظيم ربنا امر رب كذلك هو الفوز العظيم ربنا امر رب كذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون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 بسم الله الرحمن الرحيم أمين، بسم ال الرح الرحيم أمين، بسم ال الرح الرحيم دز الكتاب من الله العزيز الحكيم تَنسل الكتابِ من الله العزيز الحكين تَنسل الكتاب منَ اللهِ العزيز الحكين إِ في السناواتِ والأرضضل آيات للمؤمنين إنِ في السماواتِ والأرضضِل آيات للمُؤمنين إِ في السناواتِ والأرضضل آيات للمؤمنين وَفيِي خَللقِكمُمْ وَماَا يَبُسُّ مِندَبَّةٍ آياتٌ لِقَوْم يُوقِنون وَفيِي وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الرِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الرِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيات لقوم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 جِلك آياتُ الله نَنهاَا عللَكَ بالِالحَقّ فَبأَي حديٍ بعد اللهه وَآياته يُؤْمون الله وَآياته يُؤْمون تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ يسمع آيات الله تُتلا عليهْهِ ثمُ يُص مستَكمًِا كَأَم يسمها فبشهُ بعذاابٍ أرم يسمع آيات الله تُتلا لَه ثمُ يُصوا مَْكمًِا كَأَم يسمها فبشهُ بعذاابٍ أرم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 هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجِزِ الْأَلِيمِ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجِزِ الْأَلِيمِ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ولتبتغوا, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا, ولتبتغوا مِنْ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 كل الذيين آمنوا يغفر للَّذين لا يغْجون أييا مَله بجز يقَوم بما كانوا ييكسبون كل الذيين آمنوا يغفر للَّذين لا يغْجون أييا مَ الله بجز يقوْم بما كانوا ييكسبون مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا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 وَقدَد آتَين بَن إصائ الكتابَ والالْحُكمَ والُّبُ برجقُناهُ منَِقَّباتِ وَقبَّناهُ على العالملَمين وَلَقدَد على العالملَمين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 ثُم جَعلناكَ على شَريعة مِن الأمْرِ فَاتَّبِعه فَاتَّبِعْهاَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْو الذيِنَ لا يَعلمونثُم جَعلناكَ على شَريعَةٍ مِنْ الأأَمْرِ فَاتَّبِعه فَتَّبِعْهاَا وَلا تَتَّبِع أَهْو الذيِنَ لا يَعلمون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 انهم لن يبنوا عن كلمه الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين انهم لن يبنوا عن كلمه هذا بصير للناس مهدا ورحما وهدى ورحمة لقوم ينقلون هذا بصير للناس مهدا ورحما وهدى ورحمة لقوم هَذَا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا, نجعلهم كالذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَسِبُوا أَنَّهُمْ يَسْبِقُونَ كَانَ حَدِيثًا عِندَ اللَّهِ وَمَا يَنْتَظِرُونَ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 وَخلَق الله السماوات والأرضَ بِالحق وَلتُ جذا كل نفس بما كسبببت وَلتجذا كل نفس بما كسبتَ وَهُم لا يُقلَ وخَلَق الله السماوات والأَرضَ بالحق وَلتُجذا كل نفس بما كسبت وَلتُجذا كل نفس بما كسبتَ وَهُ لا يقلَ وَخَلَقَ الله السَّماواتِ والالْأَررضَ بِالحقَقّ وَللتُجز كلُّ ننفسسٍ بماَا كَسَبَت وَلتُجز كل نَنفسْس بماَا كَسَبَت وَهُم لا يُقلَون أفرَأَيتَ مَن التَفَدَ إلَههُ هوو أفرأَتَ منَ التَّخَدَ إههُ هوَوهُ وَأَضَلهُ اللهَّ على علمِ وَخَتَمَ عَ سَه وَقَلْلبِ وَجَعَلَ على بَصَلِهِ غِشَ فَمَ يَهْدهِ مِ بَعْدِ اللهَّ فمَيْ يَحْديهِ مِن بَعْد اللهَّهِ أَفَلاَا تَذَكَون فَرَأأَيتَمَن التَّفَدَ إلَههُهَو أَفَرَأَيتََن التَّخَد إلَههُ هَوهُ وَأَضَلهُ هو اللهَّهُ علىى عِلْمِ وختم على سَمْعِهِ وَقَلْبِه وَجَعَلَ على بَصَلِهِ غِشَو فَمَي يَهْدهِ من بعدَعْدِ اللهَّ فمَيْ يَهديهِ منِ بعدْدِ اللهَّهِ بعد الله أَفَلَا تَذكَون أَفَرَأَتَمَن التَّفَدَ إِلَههُ هَوَا فَرَأأَييتَمَن التَّفَدَ إلَههُ هَوَهُ هو وَأَضَلهُ اللهَّهُ علىى عِلْمِ على وَقَََ وَجَعَلَ على بَصَلِهِ غِشَو فَمَن يَهْدِهِ مِنَ بعد ٱللَّهِ فَأَنتَ هَادٍ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ مِن وَلِىّٖ مُرْشِدٍ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَٰوةُ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لهم بذلك من علم إِلَّا يَظُنُّونَ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 وَإِذاَا تُتْلَ عَلَْهٍ آياتُناَا بَينَةٍ ما كانََ حُججَّتَهُم مَا كانََ حُججَّتَهُم إِللاا أَنْ قَُؤتُ بِأَبَ إِكُ تُم صَادِقين.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 وللله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يوم اذ يغسر المبطلون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يوم إذي 124. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تَنفُذُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تَنفُذُونَ مَا تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أفلم آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ظن ظن نَحْنُ بِمُسْتَقِرِّينَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ نَائِبَةٌ فَالَّذِينَ كَفَرُوا بِهَا وَجَادَلُوا عَلَيْهَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ وَبَدَّلَ مَا عَمِلُوا وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَّلَ مَا عَمِلُوا وَبَدَّلَ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وبدل لهم سيئات ما عملوا وبدل لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم لنا هو ما من ناصرين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 ربین ولایا افیس ماوا چی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ العزیز وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ في السماواتِ والأرض وَلَ في السماواتِ والأمرضِ وَهُو العزيز الحكم وَلَهُ الكذريا في السماواتِ والأرض وَلَهُ الكذريا في السماواتِ والأَضِ وَهُو العزيز الحكم